موسوعه ل النابلسي ذ ي لم ل ل ث ل ا ث م ر ا ت من ق ب ل ص ل ا ة ا ل ف ج ر وحين تضعون ا ل م ي ا ب 「終わり」 you you、mm -hmm. 「今から」 Yeah.